معهم إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم 148- ألم تر إلى الذين نوعا للنجوى ثم يعودون لما نهو عنه ويتناجون, ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوا يحوك بما لن يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. لا تناجتم إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية وسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون إن من النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا ليحزن الذين آمنوا وليس بضال شيئاً إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إذا قيل, إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس ففسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا من وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرْجَاتِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ